يُبَصّرونهم يُبَصّرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنين يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنين وصاحبته وأخيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي, وَفَصِيلَتَهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ نزاعه للشواء نزاعه للشواء تدعو من ادبر وتلى تدعو من ادبر وتلى وجمع, وجمع فأوعى إن الانسان خلق هلوعا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّي الذين هم معنا صلاتهم دائمون الذين هم معنا صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق مما لِسَائِلٍ وَالْمَحْرُومِ لِسَائِلٍ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ هم من عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ بَرَد رَبُّهُمْ غَيْمًا مَّمْنُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْمًا مَّمْنُونَ والذين, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى تَمَنَّى بِالتَّغَوُّرِ أَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاذِلُونَ تَمَنَّى بِالتَّغَوُّرِ أَذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَاذِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هُنَالِكَ صَلَاتُهُمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا للذين كفروا قبلك ذلك مفتعين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم أيطمع كل مرء لَنَا كُنَّا <تصفيق> إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مما